قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد فاستقيموا اليه واستغفروه وويل للمشركين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 اولم يروا ان الله الذي خلقهم هو اشد منهم قوه وكانوا ب آ ي ا ت ن ا يجحدون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 قالوا انطقنا الله الذي انطق كل شيء وهو خلقكم اول مره واليه ترجعون وما كنتم ت س ت ت م ر و ن أ ن يشهد عليكم سمعكم ولا ابصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم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 ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه أ ن لا ت ق ا ف و ا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة, وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون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 أ ف م ن يلقى في ا ل نير خير امن أم م ياتي امنا يوم القيامه اعملوا ما شئتم انه بما تعملون بصير ان الذين كفروا بالذكر لم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 وانهم لفي شك منه مريب من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها وما ربك ب ض ل ا من للعبيد إ ل ي ه يرد علم الساعه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 موسوعه ن ا ل ن ا يسأم ا ل ن س ي للعلوم ا ا ء خ ي ر إ س ه ا ل ش ر ف ي أ و س و قنوط ل ئ ن ن أ ذ ق ا ه ر ح م ة ي ه م ن بعد ضراء م س ت ه ل ي ق و ل ن ه ذ ا ل ي وما أ ظ ن ا ل ولئن رجعت إلى س ا قائمة ع رجعت ة ر ب ي إن ل عنده ل ل ح س ن ف ل ن ن ن ب ا ل ذ ي ن ك ف ر و ا ب م ا ع م ل و ا و ل ن ذ ي ق ن ه م